شبكه ابداع الاعلاميه تقدم مكتوب ومقدر الله اصبر الله من صوتك اثر كل شيء بامرا الله كل شيء بأمر الله الله مكتوب ومقدر الله اصبر لا الله من صوتك تأثر كل شيء بأمر الله الله كل شيء بأمر الله الله يا نجمي الساري يا نهر يا الجاري هداي لك البارئ تبقى بحفظ الله الله تبقى الله الله يا نجمي الساري يا نهري الجاري هداي لك البارئ تبقى بحفظ الله الله تبقى بحفظ الله, الله لوب وامقدر الله اصبر لا من صوتك تاثر الله. كل شيء بأمر الله الله شيء بأمر الله, الله. عقلها وتوكل لا تحول تتحول يا صاحب الأول ما يكفي غير الله الله ما يكفي غير الله الله عقلها وتوكل لا تحول تتحول يا صاحب الاول ما يكفي غير الله الله ما يكفي غير الله, الله مكتوب ومقدر الله اصبري لا تتكدم الله من صوتك تاثر كل شيء بأمر الله, الله, الله, الله كل شيء بأمر الله الله الله لا تشتكي لا لا لا, لا تتبعي الا يا نجمه لا لا خل شكوتك لله الله, الله. خل شكوتك لله لا, لا تشتكي لا لا لا تتبع يا لا يا الله, الله. خل شك قوتك مكتوب ومقدر الله اصبر لا تتقدم الله من صوتك اثر كل شيء بأمر الله الله كل شيء بأمر الله الله خذني على جناحك في مبسى من ضاحك فرحي من أفراحك يجمعنا حب الله الله يجمعنا حب الله الله خذني على جناحك في مبسى من ضاحك فرحي من أفراحك Yijma lana hub Allah Allah yijma Allah yijma lana Allah